لإخراج ما أنزل على محمد لا للإعجاب كالأحاديث القدسية والتعبد لإخراج أيضا ما أنزل على محمد لا لأجل الإعجاب ولا للتعبد بقراءتها وفلوتها كالأحاديث التي هي منه صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك وليس للقرآن تُعز البسملة أي البسملة لا تنسب للقرآن فليست البسمله ايه من صدر كل سوره في القول في الصحيحه المشهوره ولابد ان نعرف هنا ان في هذه المساله محل وفاق ومحل خلاف، فاما محل الوفاق فقد اتفق العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض ايه من سوره النمل وعلى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست ايه من سوره براءه ثوبه ثم اختلف بعد ذلك العلماء اختلافا كبيرا واسعا هل بسمنا اية من صدر كل سورة او اية من صدر سورة الفاتحة فقط والقول الصحيح الذي تدل عليه الادله الواضحة ان البسمنا ليست اية من صدر كل سورة ولا من الفاتحة وقيلها منه الخلاف نقلة أي نقل خلافي خالق في هذه المسألة أو مشتغل بعلم الخلاف الخلاف المشتغل بعلم الخلاف ونقل, ونقل أكوال العلماء نقل أن بعض العلماء قال إن البثمنة آية من صدر كل سورة أو آية من صدر سورة الفاتحة وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعضهم إلى القراءة منذر وذاك للنفاق رأي معتدر ابن حجر العسقلان رحمه الله تعالى ونفق بين هذه الأطوال فقال إن بسم الله الرحمن الرحيم تتبع القراءة فإذا كانت هي آية في القراءة اعتبرت آية كما هي في قراءة ابن كثير فإن بسم الله الرحمن الرحيم في رواية ابن كثير ايه من صدر كل سورة ولذلك من قرأ برواية ابن كثير لزمه أن يأتي بالبسمله وقياسا على بقية الاحرف المختلف فيها في القران الكريم فهناك الابواب واحرف كثيره اختلت فيها في هل هي اختلفت فيها الروايات أو القراءات وكذلك البسمله في الحق بتلك الاحرف المختلف فيها ومن لا يقرا بروايه ابن, ابن كثير فالا بسم الله الرحمن الرحيم لا تكون ايه في حقه صدر كل سوره ولا في سوره الفاتحه وهذا هو القول المختار والمعتبر كما رجحه او ذكر ذلك بعض العلماء والامام الشافعي رحمه الله تعالى يذكرون انه كان يقرا بروايه ابن كثير وليس منه ما بلا حاجه لي به نفي قوي ايه كلام القران القرآن يروى احاد فإنه العاده تقضي ان يروى متواترا مثل القران الكريم العاده تقضي ان يروى القران متواترا فاذا وجدنا قراءه احاد فإن هذه القراءه لا تعتبر قرانا لا يقرا بها ولا يحتج بها في القول القوي المنثور لذلك قال فلقراءة له مثل قوي أي لا يقرأ بها كلاحتجاج أي كذلك ما يحتج بها ومثال ذلك قوله تعالى فاقطعوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما في قراءة آحاد فاقطعوا أيمانهما وفي قوله تعالى فكرة المائدة فثيام ثلاثة أيام وفي قراءة آحاد فثيام ثلاثة أيام متتابعاته وفي قوله تعالى وأزواجه ألهاتهم في بعض قراءة أحد وهو أبو الله فكل هذه القراءات لا تعتبر قرآن ولا تذكر على أنها قرآن ولا يحتج بها على إثبات الأحكام الشرعية غير أن ما تحصل فيه شروط قراءة سار قرآن كما ذكر اللازم ذلك بعد ذلك غير ما حصل فيه ثلاثه فجوب التلا اي أي روايه حصل فيها ثلاثه شروط فاذا تجوز قراءه بها وجه بها وذلك تلك الشروط هي صحه الاسلام لأن صحه طلبه لأن يبيعه عدل عن عدل من, من أوله الى انتهى ويكون الراوي يكون الراوي ضابطا ولا يكون في السند شذوذا ولا عله وايضا ان يوافق وزها من اوجه اللغه العربيه ولو على نوع تاويل كما يقولون وايضا ان يوافق مصحفا من المصاحف العثمانيه التي بعث بها عثمان رضي الله عنه الى الامطار والبلدان الاسلاميه في وقته شرط لا أدي اي شرط لا مفيد فهذه الثلاثة الشروط اذا توفرت في رواية من الروايات صارت هذه الرواية قرآن يقرا بها واستجي بها على الأحكام لذلك قال ابن الجزري وكل ما وافق وجه من وكان جرس محتمالا يحوي وصح إثناثا هو القرآن وهذه ثلاثة الأركام وهذه ثلاثة الأركام ابن الثلاثة ورجح النظر ثواثرا لها قد غضر أي ابن قراءات الثلاث وهي قراءة أبي جعفر أو أبي جعفر ويعقوب وخلل فأبو جعفر هو يزيد من وهو شيخ الإمام ناجح وهو من قراء السبعة نافع وهو من كبار قراء النبيله ويعقوب أيضا قراءته مدمجة او داخلة في قراءة ابي عمرو كما يبتلون فهو اخذ عن ابي عمر وابو عمرو من القراء السبعة وخلف قراءته ملفقة او قراءته اخذة من كل الروايات فله في كل حرف خلف فيه غيره من يوافقه من القراء السبعة فتكون هذه القراءات الثلاث قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف المثمنة للعشر تكون من القراءات أيضا المعتبرة التي يجوز القراءة والاحتجاج بها يقول بعد ذلك ورجح النظر توافر لها لدى من قد غضر أي النظر وأصحاب النظر من علماء الأسول والرنايات والنقض والسبقيد رجه ان هذه القراءات الثلاث ايضا قد بلغت حد التوافل وانها قراءات متوافرة وهذا القول هو الذي رجحه كثير من العلماء وذكره الامام ابن السبكي وقال بأن القول بعدم من الثلاث قول قراءة السبك لدى من قد غضر من قد ذهب من اهل العلم توافل السبع عليه اجناء فقد أجمع العلماء على أن قراءات السبعة متوافرة فمن انكر شيئا منها فقد كفر ولم يكن في الوحي حشم يقع أي أنت في القرآن الكريم لفظ ولا حرف زائد بل كل ما في القرآن الكريم له معنى سواء علمه من علمه أو جاهله من جهله وما به دليله غير الذي ظهر للعقول أي أنه لا يمكن أن يقصد بالقرآن بالألفاب الظاهرة غير الظاهر منها إلا إذا دل دليل على أن المقصود غير الظاهر منها وهذا هو المسمى بالتأويل وهو سيأتي له مزيد فصيل في باب المجمل المبين حيث سيذكر هناك أن التأويل إذا قام على غير دليل كان لا لائدا أو فاسدا أو بعيدا وأن التأويل المعتبر هو صرف اللقب عن ظاهره إلى المعنى الراجح بدليل قوي وما به يؤنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول أي ما به قال بعد ذلك والمتن الذي قد يفيد القطع والعكس له ذايد اختلف العلماء هل الدليل العقلي يفيد القطع او لا يفيد القطع فما قد الاجماع على ان الدليل العقلي يفيد القطع اختلف في الدليل النقلي والدليل النقلي على القول الصحيح المعتبر أنه قد يفيد القطع بالضمني أي بالقرائن والاحوال التي يدرى فيها أن الحديث أو الخبر أو يذكر فيها الخبر فيقول اللفظ أو النقل دالا على القطع بواسطة ضمن إليه من صفات وقرائم كالتوافر والإجناع وتلقي الأمة بالقبول وصحة الأسانيب والروايات، إلى غير ذلك من القرائم والمظمات والعكس له بعيد أي عكس هذا القول وهو القول بأن الدليل المقلي غاية من في الظلم قول البعيد وقول غير صحيح فإننا نقطع الآن بأن هيئات الصلاة هي نفس الهيئات التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن دليلها مقلي وليس قطعيا ونقطع أيضا في أشياء كثيرة مع أن دليلها مقلي وليس قطعيا وليس عقليا مع أن دليلها نقليا وليس عقليا الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ما أعلم لما إلا ما إنك أنت الحكيم اللهم ما ينفعنا لما ينفع لهم فأعلم لما والحمد لله حال وما به الله قال الله تعالى المنطوق وهنا يبدا المعنى في الكلام على مباحث الالفاظ وعرف الماضي رحمه الله تعالى ان المنطوق بقوله معنى له في قصد يقول قد وهو الذي مما مقصود استعمل فالمنطوق هو المعنى المقصود باللفظ الصراحه أي المعنى الذي استعمل يهمنا فالله القدير على الجلاله عليه وهو الذي سماه منطوقا اما المعنى الذي لا يقصد باللفظ اصاله فانه لا يسمى منطوقا على تعريف الله رحمه الله تعالى وهذا المنطوق ينقسم الى قسمين اما ان يكون نصا واما أن يكون ظاهرا والنص اذا افاد معنى لا يحتمل معه غيره والظاهر ان افاد معنى راجحا يحتمل معه غيره اي يحتمل معنى اخر مرجوحه ولذلك قال امامه نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر الى الغير حسني فكلمه عشره نص لانها لا تحتمل الا عشرة لا غير معنى واحدا وكلمه أسد في قولك رايت اسدا هي ظاهره في الحيوان المفترس ولكن لها تحسن أن بها الرجل الشجاع خصوصا إذا انظنت إليها القرائم والكل من ذي له تجلى ويطلق على ما وفي كلام الوحي هنا يتكلم الله رحمه الله تعالى على أن النص له أربعة إطلاقات الإطلاق الأول هو الذي سبق والإطلاق الثاني هو أيضا ما سبق ذكره وهو كونه ظاهرا ولذلك قال كل من زين له تجلى أي كل من زين من هذين المعنيين كونه مفيدا معنا لا يحتمل معه غيره وكونه مفيدا معنا يحتمل معه غيره كل من زين يطلق عليه نص وأيضا يطلق النص على ما دلنا ومن اطلاقات النص ايضا انه يطلق على النص الذي يفيد اي معنى كان سواء كان قرانا او سنه او اجماعا او قياسا فكل هؤلاء يسمى نصا يطلق عليه نص النص وفي كلام الوحي واحيانا يطلق النص ما به القران او السنه اي كلام الوحي هنا الى ان المثل له اربعه اطلاقات الاطلاق الاول يطلق اللفظ على المعنى المعنى الذي يفيد معنى واحدا فقط لا غير ويطلق ايضا اللفظ على المعنى الظاهر من اللفظ ويطلق ايضا اللفظ على اللفظ الذي يدل أي على اي معنى سواء كان حديثا او قرانا او اجماعا او قياسا ويطلق اللفظ ايضا على فقط على القرآن والسنة فهذه اطلاقات لكلمة النصر قال بعد ذلك والمنطق هل ما ليس الصريح فيه قد دخل اي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يدخل في المنطق غير الصريح فالصريح هو ما سبق ذكره وهو المعنى المقصود بالنفذ الصالحة وغير الصريح هو ما سيأتي ذكره من الاقتضاء والإشارة والإيماء فدلالات الاقتضاء والإشارة والإيماء دلالات غير صريحة ولذلك اختلف العلماء هل هي من المنطوق أم من المنطوق وعلى القول أنها من المنطوق فتعريفها هو ما سيأتي قال المال وهو دلاله الاقتضاء ان يدل لفظ على ما بدونه لا يستقيم كلام دلاله, دلالة الاقتضاء او الاقتضاء هو ان يدل اللفظ هو ان يدل اللفظ على ما لا يستقل بدونه الكلام دلاله الاقتضاء أن يدل على ما لا يستقل اللفظ أو المعنى بدونه دلالة الاقتضاء وتتوقف عليه صحة الكلام عقلا او شرعا وايضا او تتوقف عليه او يتوقف عليه صدق الكلام فاذا دل اللفظ على ما لا يستقل بدونه المعنى دلالة التزام وتوقف صدق الكلام عليه فان ذلك هو الاختباء مثاله كما هو معروف قول النبي صلى الله عليه وسلم رُفع عمّة خطأ والنسيان وما استكره عليه فإن قوله رفع عن عمّة الخطأ والنسيان وما استكره عليه يحتاج الى تقدير كلام أي رفع عن عمّة المُآخمة بالخطأ والنسيان وما استكره عليه وإلا لكان الكلام غير صادق لان الخطا والنسيان والاكراه موجود في الامه ومستقر فيها وايضا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لما قال له الصحابي الجليل ذي اليدين اقصرت الصلاه يا رسول الله عندما صلى الظهر او العصر ركعتين فقط فقال رسول الله كل ذلك لم يكن اي في ظني فهذا التقدير لا بد منه واللفظ يدل عليه بالالتزام والا لكان الكلام غير صادق لان رسول الله صلى ركعتين وقد قال الصحالي أقصرت الصلاة أن نسيت يا رسول الله فقال الصحالي كل ذلك له فقال النبي كل ذلك لم يكن يقول بعد ذلك مثل ذات إشارة كذاك كليما آتي أي مثل الاختراء الإشارة وكذاك الإيماء يأتي أي يأتي الإشارة أو دلالة الإشارة ودلالة الإمام في كون كل منهما دلالة الفائزة في كون كل منهما دلالة الفائزة وفي كون كل منهما غير صريح في اللقاء فدلالة الإشارة هي ما شرحه الله بقوله فأول الإشارة في لم يكن القصد له فدلالة الإشارة هو المعنى الذي لا يقصد باللفظ أصالة وإنما يقصد باللفظ تبع لا يقصد باللفظ أصالة وإنما يكون بالتبع ولذلك قالوا مثاله قوله تعالى في بيان جواز إتيان الرجل أهله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فالآن داشرهن واستغل ما كتب الله لكم حتى يتبيّن لكم وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالله عز وجل أباح للرجل أن يأتي زوجته إلى طلوع الفجر فدل ذلك دلالة التزام على جواز أن يصبح الإنسان جنوبا في نهار رمضان لأن الإنسان عندما يجامع أهله في آخر جزء من الليل فيصبح جنوبا لمحانا فاللفظ لم يقصد به أصالة هذا المعنى لكن قصد هذا المعنى تبع مفهوم الشباب وكذلك وقلون كما قال علي أو كما استنبط علي رضي الله عنه بقوله تعالى والوالدات مرزعن أولادهن حولين كاملا وقال تعالى أيضا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فعلي خلص من ذلك أن أقل مدة الحمل ستة اشهر مع ان هذه الآية وهذه الآية لم يقصد بها بيان مدة الحمل بيان أقل مدة الحمل نفهم الشباب فهذه تسمى دلالة الإشارة وهي غير مقصودة بالأصالة بل مقصودة بالسبب وكذلك الايماء وقد عرف الامام بقوله دلاله الإماء والتنبيه في الفن تُقصَد لدى ذويه أي دلالة والتنبيه في الفن أي في فن تقصد لدى زويه أي هي مقصوده بالنظر اصاله فدلالة الإماء państwo ولكنبيه مقصودة كما عرفنا وكما سنعرف أيضا من مسالك العلة وله أنواع عديدة وسيأتي تفصيله في ذا مسالك العلة فدلالة الإيماء والتنبيه مقصودة بالله أصالة لذلك قال تؤثر لدى ذويه أي أصحابه وعرفها بقوله أن يقرم الوصف بحكم إن يكون لغير علة معبه منفط منفط منفط منفط من بالتثنيف وفط أولى لماسبة ما قبله فدلالة الإيماء أن يقترن بالوصف أو أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن ذلك الوصف علة من ذلك الحكم لعاده الفط ولكان ذلك الكلام معيبا وغير فصيح فاقترانوا الحكم بوصف من الاوصاف يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. ولو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، لما كان لذكره في الكلام معنى. ومثال ذلك لما جاء الصحابي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفر التكفير حكم علة وقاع الأهل في نهار رمضان لو لم يكن, يكن الوقاع عله التكفير لكان ذكره بعيدا أو لكان هذا الكلام معيبا كم يكن وقعته فقال كفروا وما لتعذي من جنات عزروا كثيرة وسياتي تفصيلها في باب نسالك العلة بعد ذلك قال يغير المنطوق هو المفهوم منه الواسقة كل معلوم هنا بدأ الله رحمه الله تعالى في تعريف المفهوم فما هو المفهوم فالمفهوم قال هو غير المنطوق فالمفهوم إذن غير مقصود بالنفذ أصالة والمعنى غير المقصود الذي أصلافه أو هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ لا في محل النطق وإنما يدل عليه اللفظ في غير محل النطق فاللفظ من حيث هو لا يدل على هذا المعنى لكن يفهم منه هذا المعنى فهذا المعنى مقصود لا في محل النطق وهو ينقسم إلى قسمين مفهوم الموافقة ومفهوم مخالفة فعرف مفهوم الموافقة بقول منه الوافقة والمعلوم مفهوم الموافقة يسمى عند علماء الأؤلاء أو يسمى 이�سمى لوزن البيت بكمبيه الخطاب بسمى تنبيه الخطاب ووارب أيضا تشويتةwith عند علماء الأؤلاء بفحو الخطاب فحو الخطاب أي مفهوم الكلام أو زدة الكلام فحوه ورد فحو الخطاب اسم في المعتمد في أي في المبهر المعتمد يسمى كذلك يسمى مثهومة فحو الخطاب وتمزيها الخطاب ثم عرف مثهومة الوافقة بقوله اعطاء مال اللفظة المسكوكة من دار اولى نفي لم تبوتا تعرف لك مذو ما الوثقة بأنه يعطى المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب أولى نفي أو إثبات أن تعطي المسكوت عنه حكم المنطوق به نفي أو إثبات وأن الذي يدخل فيه الذي الذي هو السلب وأيضاً الله لأن المنهي عنه مذو له مثال النفي قوله تعالى لا يظلم ولا يظلم رفك مثقانه ذرة فإذا الله عز وجل لا يظلم مثقال ذره فمن ذلك أولى أن لا يظلم مثقال جبن مفهوم فهذا مثاله في النفي مثاله في الإثبات أو مثاله في النهي قوله تعالى ولا تقل لهما أفد نفهم هذا الكلام أن تقل أن لا ما من ذا بأولا أن ضربهما سبهما شتمهما رفع اليدين عليهما كل ذلك لا يجب من ذا مثاله في الإثبات قوله تعالى من أهل الكتاب من إن تأمله بقنطار يؤذه إليك فأهل الكتاب إذا كان أحدهم أو منهم منهم من إن تأمله بقنطار يؤذه إليك يقولون أنك إذا أمنته على دماره يؤده إليك من باب اولى كل هذا ورد في أساليب مختلفة فالاول أسلوب لفيف والمقصود به الخبر والثاني أسلوب لفيف والمقصود به الإنشاء والثالث أسلوب إثبات والمقصود به إخبار خبر نفوه لكن بعض العلماء يقسم مفهوم الموافقة الى قسمين قسم يسمو له فحو الخطاب وقسم يسمو له نحن الخطاب لذلك قال الله وقيل ذا فحو الخطاب والذي سوا بلحمه دعاه المحتوي ايضا العلماء قال ان مفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين اولا فحو الخطاب فما فحو الخطاب قال فحو الخطاب هو اعطاء المسكوت عنه حما ملطوق به من باب أولى ولذلك قال النام وقيل ذا وقيل هذا فحو الخطاب والذي توا بلحمه دعاه المحترق لحم الخطاب هو اعطاء المسكوت عنه حما ملطوق به من باب المساواة بينهما اي لا فرق بينهما لا فرق بينهما وهو الذي يسمى القياس بنفي الفارق كما سيأتي شرحه في باب القياس إن شاء الله تعالى فإعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به من باب أو واعطاء وإعطاء عنه حكم المنطوق به من باب التساوي وعدم الفارق هما قسماء المفهوم وكل منهما ينقسم إلى قطعي وإلى ظني ففحوى الخطاب فحوى الخطاب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فحوى الخطاب القطعي والقطعي أي الذي تقطع فيه بمسل ثارث بأنه لا ثارثا بين ما ذكر وبين ما سكت عنه ومثاله قوله تعالى فمن يعمل نسقال ذرة خيرا يرى فمثلوب هذا الكلام انه من يعمل مثقال جبل يرى فمن باب أولى من باب أولى وهذا الفارق المنفي هنا مقطع به صحيح يا شباب وفحو الخطاب الظني الذي يسمى ظنيا او الذي ادعى ظنيا ومثاله وهو ان يكون نفي فارق فيه ليس قطعيا بل يكون ظنيا لاحتمال وجود المعارض معه ويضربون له مثالا قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التضحية بالعوراء فالنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى على التضحية بالعوراء صحيح شباب فالعمياء من باب اولى فالعمياء من باب أولى لكن نفي الفارق هنا ظلي لأن العوراء والعمياء وإن كانتا قد نهي على الطرحية بهما لكن يحتمل أن الشارع قد نهى عن الطرحية بالعوراء له زالها إذ أنها توكل في الرعي إلى نفسها وهي لا ترى جيدا فلا تأخذ من العشب الجيد فيكون ذلك سبب ذالها ويحتمل أيضا أن العمياء صاحبها يرعاها بنفسه ويختار لها أحسن الكلأ وأفضل العشب وبذلك لا تكون هزيلة وإنما تكون شميلة فلوجود هذا الاحتمال مع كونه بعيدا إلا أنه يجعل الإلحاق هنا ظنيا ولذلك قالوا فحوى خطاب ظني أي إعطاء المسكوط عنه حكم المنطوق به من باب اولى ظنا لا قطعا والمثال الثاني أو الكثم الثامي الذي هو لحم الخطاب ولحم الخطاب مفهوم قوي. من قوله تعالى لهم في لحم القول أي في مشهوم القول والمقصود به اصلاحا هو إعطاء المشكوث عنه شكم المنطوك به من باب التساوي بينهما إذ العلة موجودة في كل منهما على التساوي فلا فارق بينهما ومثاله وهو قسم لقسمين أيضا إلى قطعي وإلى ظني أما القطعي منه فمثاله له النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يدري فلو أن شخصا بال في إلاء ثم صب في هذا الماء فإن الحكم واحد لا يستنف ونثل الفارق هنا قطعي لا شك فيه ولا يحتمل احتمالا آخر ولذلك قالوا لحن خطاب قطعي نحن خطاب قطع ومثال ما كان فيه نفي فارق ظنيا التسميه بين الأمه والعبد في سرايه العتق إذا اعتق عبد جزأ له إذا أعتقى شخص بعض عبد يملكه فإن العتق يسري في جميع أجزائه بشروطه لو اشترك اثنان او ثلاثة او اربعة في عبد ثم واحد منهما اعتق قال انا اعتقت نصيب من هذا العبد فان هذا الجزء الذي اعتق فيجعل العبق يسري على كل جسد متى اذا كان هذا المعتق يملك قيمة هذا العبد فيقول عليه العبد ويعطي شركاءه حساسهم ويصبح العبد حرا عتيقا اما اذا ما كان يملك قمه العبد فقد عتق منه ما عتق قال العلماء النبي عليه الصلاه والسلام نص او ذكر في لفظ الحديث العبد وما ذكر الامن لكن الامه مثل العبد لان الذكوره والاموثه في باب العتق وصف فردي لا اعتبار له غير معتبر ولكنه صار ظلميا لوجود احتمال وهو أن العبد إذا اعتقه صار اهلا للقضاء والإمامة والجهاد إلى غير ذلك من المناصب أما الأمة فإلاها إذا اعتقت لم تصر اهلا لذلك لوجود هذا الاحتمال وهو أن الشارع قد قدم, على قدم العبد على الأمة لوجود هذا الاحتمال صار هذا الإلحاق ظنيا صار هذا الإلحاق ظنيا فهما يا شبابة فنخلص من هذا الكلام إلى أن مفهوم الموافقه ينقسم إلى قسمين إلى ما سمّله بفحو الخطاب وهو ما كان فيه الإلحاق من باب أولى وإلى لحم الخطاب وهو ما كان فيه الإلحاق من باب التساوي ونسل فارغ وكل منهم ينقسم الى قطعي والى ظني بعد ذلك يقول المارد دلاله الوفاق للقياس وهو الجليس ازالت هؤلاء بعض العلماء يقول إن دلاله المفهوم ليست دلاله لفظيه وانما هي قياس وهو ما يسمونه بالقياس الجلي القياس الواضح للوضوح فيه نسي الفارق ومن وضوح فيه الإنحاق إنحاق الفرعي بالأصل والذين يسمونه قياسا ولا يسمونه ولا يعتبرون دلالته دلالة رفضية وإنما هي دلالة قياسية يقولون يقولون أو هم الإمام الشافعي ومن تبعه من العلماء ولذلك قال الناظر هنا تُعذَى أي كل سبيل داء أي تُعثم سبيل بعض الناس، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهؤلاء قالوا ان دلالة المجهور دلالة غير نصية، وإلا هي دلالة قياسية، وهو الذي سمى بالقياس الجليل. دلالة النصافي للقياس وهو الجلوك عزان داء ماتي فالإمام الشافعي رحمه الله منتبعه قال إن دلالة المفهوم دلالة غير لطية وإنما هي من باب القياس الجليل وسيأتي في باب القياس تقسيم القياس إلى قياس جليل وقياس خفيل القياس الأولوي وقياس مصراوي إلى باب ذلك والتقاسم به ستاكي وقيل بلتهم عن مجازي وعدوها للنقضي بجوازي أي بعض العلماء قال إن دلالة المفهوم دلالة النقضية مجازيه دلالة النقضية مجاذية وتكون هنا من باب المجازي المرسل والمجازي المرسل هو ما اطلق فيه الخاف وأريد به العار. الذي أطلق الخاص فيه وأريد به العام فالله عز وجل أطلق شيئا خاصا مثلا في قوله تعالى فلا تقل لهما أوثل لها عن شيء خاص وأراد به شيئا عاما وهكذا الكلام وعزمها للنقل اي بعض العلماء نسبها نسب دلالة المفهوم إلى النقل فهي دلالة نقلية قيل للنبي علّد جذي وعذو هذا النقل بجواد أي عذو دلالة المفهوم للنقل بجواد أي أمر مجهول بل ورد ذلك حيث قال بعض العلماء إلا دلالة المفهوم هي من باب النقل فهذه الألفاظ الخاصة. نقلت من دلالتها على شيء معين على شيء خاص إلى دلالتها على أشياء عامة كما نقل لفظ الغائف من دلالته على المكان المنخفض إلى دلالته على الخارج المعروف من الانسان <تصفيق> قال بعد ذلك وغير ما مر هو المخالفة أي غير الذي مر مخالفة فمفهوم المخالفة غير مفهوم الواقعة، ونستطيع أن نعرفه أن نعطيه عنه عكس حكم المنطقي به، نعطيه عنه عكس حكم المنطقي به، وهذا المفهوم هو مفهوم المخالفة يسمى بتنبيه الخطاب، ثم بتنبيه الخطاب, الخطاب حالفه أي بعض العلماء يسميه تنبيه الخطاب حالفه كل المحالفة أي وردت تسميته بذلك كذا دليل للخطاب الضاثر أي كذا إن ضاث بدليل الخطاب بعض العلماء يسميه دليل الخطاب فهو مفهوم مخالفة تنبيه خطاب دليل خطاب كل ذلك أثناء له قال بعد ذلك وذع إلى على عن المخافرة هو يتكلم على موانع تمنعه لأتباره مفهوم المخالفة فلا يصلق معها اعتبار مفهوم المخالفة منها اولا إذا كان الشاسع عن عن المذهبي خالصا من ذكره فاذا كانت هناك قرينه خوف تحتف بهذا اللفظ فانها تمنع اعتبار مفهومه ويناظرون لذلك لو قال رجل حديث عهد بالاسلام لعبده خذ هذا المال وتصدق به على المسلمين فان كلمه مسلمين لا مفهوم لها لجواب ان يكون هذا الرجل الذي هو حديث عهد بالاسلام سكت عن غير المسلمين خوفا من ان يتهم بالنفاق لانه حديث عهد بالاسلام فحيثما احتفرت باللفظ قرائم الخوفي فلا اعتبار لمفهوم المخالفه معه هذا المامع الاول او جهل الحكم كما اذا كان المتكلم يجهل الحكم المسكوط عنه فلو قال رجل لا يعرف حكم هل فيها زكاة او ليس فيها زكاة قال هذا رجل الجاهل الذي لا يعرف حكم المعلوفه هل فيها زكاه ام فيها زكاه قال في الغنم سائمة زكاه فهو قد ذكر الغنم السائمه فقوله السائمه لا مفهوم له لانه هو يجهل الحكم المعلوفه ولذلك لا اعتبار لمفهوم سائمة لانه يجهل الحكم المعلوفه وهذا انما يتصور في غير كلام الشارع اما كلام الله رب العالمين وكلام رسوله الامين فلا يتصور فيه هذه فلا يتصور فيه هذا المعنى ايضا المعنى الثالث او النطق الجنب يستقل كذلك اذا كان اللفظ او النطق مجلوبا جوابا على سؤال ان جلب للسؤال ان جلب على السؤال فلنقل رجلا سال رجل آخر أو لو طردن أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل العلم سائل في, في فقال رسول الله أنما سائل في الذكاء فهذا الجواب ورد جوابا على سؤال، والمعروف أن يطابق الجواب السؤال، ولذلك فإن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له مفهوم، لا يحاول مفهومه هنا، لا يبحث مفهومه. هنا لأنه ورد جوابا على السؤال والجواب على السؤال ينبغي أن يكون مطابقا وأن لا يزاد فيه إلا عند الحاجة إلى زيادة أو نطق غير نطق جلد بالسؤال أو جذب على الذي غلط قال أو نطق جلد بالسؤال فجر على الله غالب كذلك إذا كان ذكر الله جر على الغالب فإن هذا النصر ليس له مظهور ومثال من قوله تعالى وَرَبَائِدُكُمْ التي في فُجُورِكُمْ فإلا قيد التي في فُجُورِكُمْ ليس له مفهوم لأن الغالب أن الغبيدة انما تثوم في حجر زوج أمها ولذلك لم يكن لهذا النفذ أو لهذا القيدي مفهوم لم يكن لهذا القيدي مفهوم فحيثما كان النفذ جريا على الغالب فلا مفهوم مخالفة لهذا النفذ فمعروف أن الربيبه وهي بنت الزوجه لا يجوز لكافه سواء كانت في الحجر أم لم تكن في الحجر فكن ذلك سواء وإنما ذكر هذا القيد في الآية جريا على الغالب اذ الغالب أن تكون غالبة في حذر زوج أمها أي امتنان او نفاق الواقع والجهل والتأكيد عند الثاني أي امتنان كذلك إذا ذكر هذا اللفظ من باب الامتناع فإن الألفاظ التي وردت للامتنان لا يكون لها مفهوم مخالف. ومثال ذلك قوله تعالى تستخرج منه لحما طريا فالله تعالى وصف لحم البحر بانه طري وانما وصفه بالتراوى من باب اثمان الامتنان على العباد اذ مع كونه يستخرجون منه لحما فهو طري والتراوى ايضا وقت الزائد وهذا لا يأخذ منه أن لحم أي لا يجوز أكله إذا كان من البحر فلحم القبيل ليس بالطريق وهو جائز سواء كان من لحم البحر أو من لحم البر مما يجوز أكله فقوله تعالى إذا استخرج منه لحم ضريق لا نسلم له لأنه ورد لتمام الانتمام أي فاكي واقعي كذلك إذا ورد اللفظ نفاقاً لوافع معين فإن هذا اللفظ ليس له نفوق مخالفة ومن ذلك قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فهذه الآية وردت في لاس اليهود ضد المسلمين ولذلك بيّن الله تعالى أن المؤمنين لا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا يقال من تعالى من دون المؤمنين أنه تجوز الولاة الكافرين مع المؤمنين فالولاة الكافرين لا تجوز مع المؤمنين أو من دون المؤمنين فكل ذلك لا ترى وانما ورد هذا القيد في هذه الآية لنفاق الواقع للموافقة الواقع الذي وردت في هذه الآية وهو مولاة هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام لبعض من, من اليهود أو اليهود الذين كانوا يسكنون بالمدينة والجهل أيضاً والجهل المقصود به هنا جهل السائل في الأول جهل المتكلم الثاني جهل السائل فلو قلت لرجل لا يعرف حكم الغنم السائمة مثلا ولا يعرف حكم لا يعرف حُكم الغنم السائمة في الغنم السائمة في زكاه فان قولك له في الغنم السائمه في زكاه ليس له مفهوم لان هذا النفط ورد جوابا او كلام والجهل المقصود به هنا جهل شائع في الاول جهل المتكلم الثاني جهل الشائع فلو كنت رجلا لا يعرف حكم الغنم السائمة مثلا ولا يعرف حكم لا يعرف الغنم السائمة في الغنم السائمة من الزكاه فاما قولك له في الغنم السائمة في الزكاه ليس له مقتول لان هذا النص ورد جوابا او كلاما لرجل يذهل حكم المعليفة أن جهد عند الشامع وظهر أن نشرح معنى قوله التأكيد والمقصود بالتأكيد التأكيد للشامع كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل من تؤمن بالله واليوم الآخر أن تساطر مسيرك يوم والليلة إلا مع ذي محر فالمقصود تأكيد التحريم من نسبة المرأة المؤمنة وليس المقصود ان ذلك يحل لغير المرأة المؤمنه فلا يقال ان قوله صلى الله عليه وسلم يفهم منه أن غير المؤمنه يحل لها ان تؤمن أن تسافر مسيره يوم وليله مع غير المحرم او بغير المحرم فالمراه التي لا تؤمن بالله عز وجل ايضا لا يحل لها ذلك قال بعد ذلك ومضطلا التخصيص ليس يحمل قيسا وما عرف ليس يسمونه أي أن الأمور الثماني التي ذكرها الناظر والتي تمنع جدار مفهوم المخالفة فإنها لا تمنع القياس ومضطلا التخصيص وإن منع جدار مفهوم المخالفة فإنه لا يمنع القياس. إذا ورد سبب وهو ولا يوجد خطر كبير وهو سيده العله الى في البر وتوفرت شروط القياس وتوفرت نواياه لا أرغى أن يشمل المقصود به أن لفض المنطوق لا يشمل أن عنه حتى يستغنى بشموله له عن قياد محمد وهو ضرب العلم وعدل ومنه شرط غايته وجنبه هنا ترعى الناظم رحمه الله تعالى في ذكر انواع مفهوم المخالفه فاول نوع او اول قسم من اقسامه مفهوم الضرب وسواء اكان الضرب زمانيا او مكانيا فلا ترع فلذلك قوله تعالى الحج أشهر معلومات رسول المخالفه من هذه الآية أنه لا حج لأنه لا حج في غير هذه الأشهر وهذا الضبط الجمال والغرض المكاني تاله قوله تعالى وأنتم عاكسون المشادث فيرهم من هذه الآية أن الاعتكام لا يستشعر في غير المشادث القسم الثاني مفهوم العله وهو قوله عله مثل قولك اعط الشايله لحاجته اعط الشايله لحاجته فيفهم من هذا الكلام ان غير المحتاج لا يعطى وبعد ذلك العدد وهو القسم الثالث مثاله قوله تعالى فبوجود ثمانين جنب مفهومه اي لا يجب ان تجلبوهم اكثر اي لا اكثر من ثمانين جلده فهذا يكون المخالفه من العدد بعد ذلك الاسم الرابع الشرط فقوله تعالى وان كنا ولاه حمل فانفقوا عليهن مفهومه ان لم يكنن ولاه حمل فلا نفقه او لا يجب في غير حالة الحمل القسم الثالث مفهوم الغاية كطوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنجح جوجا غيره مفهوم المخالفة لهذه الايه انها اذا نجحت زوج غيره حلت من اول طلقها الثاني القسم الخامس أو السادس الحصر وكل الحصر مثل قول تعالى إياك نعبد والحصر له أدوات منها الحصر بالتقديم كقول تعالى إياك نعبد ففُوّل المخالفه لا نعبد سواك ففُوّل المخالفة من هذا الحصر لا نعبد سواك وأدوات الحصر كثيرة. وأدوات الحفر إلا إلا ما وصل كما تقبلنا الثالثة من أقصد عفو المخالفة الصفر والمراض بالصفر هنا لفظ مطيب للآخر وهذا اللفظ ليس شرطا ولا غايه ولا سهلاء. ويدخل فيها الحال لانها وقت لصاحبها قيد لعادلها كما قال الشارع هنا له احسن الى العبد مطيعا ورضيته مسيئا فانه يفهم من الاول عدم الاحسان إن لم يطع ومن الثاني عدم الضرب ان لم يعطي والحصل الشفة يذب ما علم من غنم شامت وشائم الغنم، أي سواء تقدمت الشفة أو تأخرت غنم شامت تأخرت أو تقدمت سائم الغنم فكل ذلك سواء لا فرق في الغنم السائمة في زكاة وهو قوله من غنم شامت مفهومه أن غير الشائمة ليس فيها زكاة وقوله سائل الغنم أي غير الثائمة ليس فيها زكاة. فلا فرق بين تقدم الشفاة أو تاخرها عن المنصور بعد ذلك يقول معلوفة الغنمي أو ما يعنى الخلق كنت في فيه لأي اي أي العلماء رحمه الله تعالى احتلقوا في المقيد بقيد اختلف في المقيد في قيد هل يرجع التقييد هل يرجع النفي والإذناء الى القيد والمقيد او يرجع فقط الى القيد أه؟ اختلف العلماء في ذلك وهذا هو معنى قوله معلوفة الغنم او ما يعلف الخلف في النفي لأي مصرفه الخلف في النفي والإذناء هل يصرفه للغنم بها ليس رفع للقيد فقط وهو الشو او المعلوم العنم او يرجع الى الغنم والوصف والقيد فاذا قلنا بانه يرجع اليهما معا فمبهوم قولنا في الغنم السائم من زكاة مبهومه ان الغنم المعلومه لا زكاة فيها ونحن هنا نكون قدرى عين القيد والمقيد معاً لنظهر في الغنم السائمة في الزكاة أن الغلم المعلوفة ليس فيها زكاة وإذا قلنا بأن ذلك يرجع فقط للقيد فنظهر قولنا في الغنم السائمة في الزكاة أن غير السائمة في لا ما زكاة فيها سواء كانت غنما أو إيهلا أو ضغرة لا فرق. فهذا هو معنى في المعلوفة الغنم او ما يعلق الخلق في الذي لا يسرى الخلق الذي لا يلين يكره هل هي هل هو معلومة هل هو معلومة او معلومة خصوص علم نظرا الى القيد والمقيد او هو المعلوفة مطلقا ولا كان ايدي لن ايدي وبقرا الى القيد من المقيد بأنواع كاثوب أضعفها اللقب وهو ما أذي من دونه مرمو بكلام العربي أضعف أنواع مرحوم المخالفة اللقب والمقفوض باللقب الاسم الجامد كأسماء الأجناب والعلم بأنواعه الثلاثة أنواع العلم الثلاثة معروفة واسمم أجلا والذنيتا ولقبا وأخرا ذا إن سواها شاحبا واثناء الجموع ايضا وجذور العلماء على ان لا مفهوم له اثر العلماء على ان مفهوم على أن لا مفهوم له واحيانا يكون اعتبار مفهوم اللقب كفرا كقولنا مثلا محمد رسول الله فاذا اعتبرنا مفهوم اللقب هنا كل غير محمد ليس برسول وهذا كفر صريح فإذا اعترض علينا فمن خائدة من ذكر الألقاب فالجواب ما ذكره الله رحمه الله تعالى وهو ما أمي من دونه من الكلام العربي أي إنما يبقى بالنقر للحادث إليه في نظم الكلام العربي لأن المسند يحتاج الى مسند إليه فلا بد من ذكر مسند اليه مسند اليه والمسند إليه هو اللقب هو اللقب بعد ذلك يقول الله اعلاه لا يفسد الا العلماء فما لم يكن من زمن. هنا يبدا نركب مفهوم المخالفه اقواها ثم الاقوى فالاقوى وهذا الترفيه يفيدنا عند التعارض خصوصا حيث نقدم الاقوى فالاقوى فاعلى والاقوى مفهوم المخالفه انواعه مع الاعليم الحصر ليذوي اعلاه لا يرشد الا العلماء أي الحصر بالنفي والاثبات فقولنا مثلا لا اله الا الله وقول الله الذي ذكره لا يرشد الا العلماء وبعض العلماء يقولون ان مثل هذا الحصر نذكره منطوق لأن الناسية منطوق صريحا ولإثبات كذلك فلا لا يفتأ ذكر الشارك صحر الله تعالى فما لمنطوقين بضعف منزمة أي الثاني من الأقسام المحظوم في التقليل من الحيث الكريم للمنطوق وهو ما قيل فيه إنه لقول بالإشارة. كذبوا إنما ولم يبلغوا الغاية فإنهما يميل النتيجة والإشارة في القوه كقوله تعالى إنما بذول ما كنتم تعملون. يفهم منه أن لا نقصا له الحسنة لم يعملها ولا سيئة لم يعملها. وقوله مثلا حتى تنسيح زنجا غيرا يفهم رمه حمي ينهده إلا شحف غيرا ومما قال بأن نصبوب إننا والغاية منطوق القاضي ابو بكر ذاكي الله وهذا القول بناء على كون منطوط منه غير صريح وصريح على أن المنطوض منه ما هو صريح وغيره صريح أما على القول بأن المنقول فقط صريح فلا يدخل هذا في قسم المنقول. بعد ذلك يأتي في الشرط. الشرق ثم ثم فراء أن له وبعد ذلك يأتي في قوة الوضع لكن الوصف ينقفل الى قسمين: وصف المناسب وصف لم تظهر او لم يظهر وجه مناسبة فالوصف المناسب يقدم على الوصف الذي لا يناسب اي يقدم على مضمح الوصف ولهذا قال الناظم في فالوصف الذي يناسبه فمضمح الوصف له قارئ والاصل المناسب هو ما تضمن اضافه الحكم به مصلحه مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمه زكاه فالثوب مناسب لوجود من الزكاه لماذا لان سبب الزكاه ووجود الزكاه نعمه الملك صحيح ولمعنى الملك مع الثوري اكم تقول اكم معنى من الاجتهاد والتوقيع العذ مع الثوري تقول اكم فهذا وصف مناسب ووصف غير مناسب اي وصف ترضيه لا تصلح علاقه الاحكام به في المعاملات لا تصلح علاقه الاحكام به في المعاملات أما التعبديات كما يقول بعض العلماء فلا يشترط فيها ظهور إلا ولذلك قالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم العصر زكاة من ذلك أن غير العصر لا زكاة فيها والعصر غير وصف غير مناسب العصر وصف غير مناسب على ذلك يأتي مفهوم العدد في الترتيب، فعدد كما قال الماوردي كاول تعالى فوجود الهلالين جلده ووجود الطواف في البيت سبعا وبين السفهاء والمروه سبعا وانما تاخر العدد عن قبله لان قولا من القائلين لو فهموا النص مفهوم العدد البعض يرى ان مفهوم العدد هم على واما المركبه السابعه فهي تقديم لذلك قال الله فعدل كلها تقديم يلي اي يلي التقديم وهي الذي نسلنا له سابقا بإياد نعمرو أي يدخل منه عدم عباده غيره سبحانه وتعالى والفائده من ذلك تقديم وهو حجه على النهج الجلي الفائده من التقبل كما سمق أن ذكرنا تظهر عند التعارض فلقض من وهو ترجل على النهج الجلي أي أن المهج المخالفه ترجل على القول المشهور القول الذي عليه الجمهور وخالف في ذلك بعض العلماء سلام الله ورحمة الله ورحمة الله محمد وعلى الله راعي الله تعالى، من الله عز وجل من بعده، أليس على في وجههم أن كان التعبير عما في أن وعما يجبونه وعما يعترج في أجهاله من الأفكار والمعامل وإن لا لعاك الناس في بيت وحرط ولكان أمر الله في تعافة وشبارة ذلك لأن تعبير الإنسان عما في نفسه يريده وأيضا تستخيل الحياة كلها على الوابة قال بعد ذلك من للألباب بالمعنى بالنقل اللظره من شمع أن هي الألباب الموضعه وذلك من الألباب المعنى كلها كل نورك بالنقل اللظره من, نورة من هي الألباب التي يضععه من عام وطريقة معرفة اللغه هي النقض والذلك قال في النقض من سنع فطريقة نقض اللغة أو فطريقة معرفة اللغة هو السلام أو النقض فالذلك يقول ندبونها المعنى ونقض المفرد مستعملا أو مهملا قدمه ومشاركبه يعني ان المدلول عليه بالاجبار والاجبار المقبول بها هنا اللغه اما أن يكون معنى كدلالة الاجبار على معانيها نحو دلالة الكرم والتجاعه على المعنيين المعروفين فالتجاعه والكرم كل منهما يدل على معنى المعروف صحيح وإما أن يكون إن نقول ألفا، إما أن يقول ما نقول ألفا، النطق. كذلالة النطق على النطق، على نفس اللقب، وذلالة القول على القول، على نفس القول. ثم المبلي الذي يميل لغما، إما أن يقول بالبرد. وإما أن يكون مركماً والمرد والمرد إنما أن يكون مستعملاً وإما أن يكون مهملاً والمركب وهو الذي تركب من جملتين فأكثر إما أن يكون ايضا مستعملا أي له معنى يدل عليه وإما أن يكون مهملا لا يدل على معنى معين. فهذه تقرأ فيه مدلونات الألبار مدلونات بعد ذلك يقول ووضع النجرة ينضر المعنى ذريب النشرة وهي بذي هوية جذب الحاكم وكان إرمان من خلاف ظاهيم اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيما وضعت له اسماء الأجناس المنكره اسماء الاجناس المذكره غير المعركه كقول الرجل انسان وهكذا فهذه اسماء الاجناس المذكره اختلف العلماء فيما وضعت له فبعض العلماء قال ان مثل هذه الاسماء وضعت لمصمم المعنى من غير تغذيهم بشيء ذهني ولا بشيء خارجي ولا بسيئين الخارجي وإنما هي ورعة من المعنى الناس ودليل هذا القول أننا إذا قلنا بأنها ورعة للذل أو الحارب نكون قد تحسم وتحكم باط كما يقول علماء المنطق أو علماء الكلام وترجيحه دون رجيح لا يُقبل. وبعض العلماء ما كما ذكر الله رحمه الله قال ان اسماء الاجناس المذكره وضعت المعنى الذهني فقط ويعت دليل هذا القول ان معنى هذه الاسماء المذكره قدر المشترك بين افراد كثيره في الخارج أن معنى هذه الاسماء المذكره قدر مشترك بين أفراد كثيرة والقارب لا ينجد فيه إذن المتسخفات في حقائقها. فليس في القارب شيء مشترك بين حقيقتين فأنت عندما تقول انسان فالإنسان في معنى من الإنسان هو قدر مشترك بين أفراد كثيرة والموجود في الخارج المتشخصات بحقائقها جيد عمر عثمان فلان وفلان وفلان وهؤلاء فلان فلان فلان فلان فلان مشترك فإذا قلت فلان الإنسان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان لم يثق احد بشقيق ذاته فزيت لا يشارك عمر وعمر لا يشارك طاها وطاها لا يشارك الو وهكذا فإن سرق المعنى المشترك في الذهن عن المعنى عن الشيء الموجود في الخارج فالذهني شيء مشترك بين افراد كثيره بينما الموجودين الخالده متشخصات بحقائقها من ليس بين اثنين منها قدم مشترك او شيء مشترك والقول الثالث ان هذه الاسماء المبذره وضعت للمعنى الخارجي فقط ودليل هذا القول أن الأحكام إنما وضعت بالأمور الخارجية المشخصة، الأحكام والأحكام كما عرفنا هي إسناد شيء لشيء، ليس لو تلذ بالأمور الخارجية المشخصة دون الحقائق الذهنيه الأحكام وضعت أي شيء الاشياء الأشياء الجوهية أو الأشياء الخارجية المشخصة دون أمر تلذ وهذا القول قال به الإنام كثير من العلماء ورجحه الإنام الخرامي <تصفيق> ومع هل لهذا الخلال ثمرة ثقية عملية ام ليس له ثمرة عملية وهذه الاقوال كلها قد ذكرها الله قوله او اللكره وهي في ابن حاجب اي الابن الحاجب ومن شار على مثاله قال بانها وذعت الذهني سفر امام للخلاف ذلك اي كتاب ذلك الذهني ذلك حال تكون طائلا لانها وذعت للمعنى القاربين ويضغي أن نذكر أن دليل القول الثالث دليل القول الثالث أن الحقيقة اليمنية توجد من في دمئ أخرافها الشخصية الحقيقة اللي لم تتشور في الجن توجد في دمئ أخرافها الشخصية فإذا كل زيد أو عمر فإذا كل زيد وعمر على مقبل المشترة بين الافراد وهو الانسانيه في كونه إنسان وفي كون زيد انسان وفي كون عمر إنسان فهذا قدر مشترك بين افراد كبيرين الا ان هذا الشخص ذي العمر تميز عن غيره بتشخصاته الذاتيه فهو فيه قدر مشترك وهو الانسانيه وأيضا فيه شيء يميزه عن غيره فهو تشخصات الذاتيه بعد ذلك يقول الله عز وجل وليس من معنى لاحتيادي نفض كمال كابتن منهاج ثالث منهاج وهو الامام كابي الجيم الشبكي وهو احد جبال علماء الاصول قال من علمه الشافعي رحمه الله تعالى قال إن المعنى اذا لم يكن محتاجا الى نفض فليس بالضروره ان يوضع له نفض فلا يجب ان يكون لكل معنى لفظ مستقيم يدل عليه بل يجب ان يكون بعض المعاني الذي عليه له الفاظ تدل على خصوصه ومثال ذلك يقولون الروائح الروائح انواع كثيره جدا لكن اهل اللغه لا وضعوا لكل رائحه نظم يدل على الهوى إنما استغلوا عن ذلك بالإمارة قولهم رائحة المسك رائحة التفاة رائحة الانضر رائحة كذا وكذا وكفروا بذلك وأيضا أنواع الطعوية فهناك مبعومات كثيرة وطرون كثيرة وما وضعوا الكل صعام نظم يقلّوا على الهوى وإنما استغلوا عن ذلك بالإضافة مثلا أما إذا كان المعنى محتاجا إلى لفظ يدل عليه كان لازم أن يوضع له لفظ يدل عليه بعد ذلك يقول الرب لها قد وضع هنا تكلم الله رحمه الله تعالى على مسألة نضع اللغة هل اللغة توقفية أم صلاحية كيف بدأت اللغات في العالم وكيف تعلم بلد الانسان اللغات هل الله عز وجل هو الذي خلق فيهم هذه اللغات وعلّمهم فيها ووضعها فيهم بحيث تعلموها كابر عن كابر أو أن هذه اللغات اصطلح عليها البشر من بينهم وتعرف عليها؟ يقول ان القول القوي المنقول الذي صدر به النام من كلامه واللغه رب لها قد وضع الله عز وجل قد وضعها لها قد وضعها وذلك بقوله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها فالله عز وجل قد علم ادم عليه السلام اسماء كل شيء وبعض العلماء يقولون ان اللغه اشلهيه اي صلح عليها الناس وليست لغه وضعية فإنما هي لغه اصطلاحيه لذلك قال الله وعزوها للغة سرعة اي نشبرها لشدة اللغة للإشتلاح سرعة فنظر لعن بعض العلماء قوله بأن اللغة اصطلاحيه طيب لما قيل له كيف الصلح عليها الناس قال فَسْتَلِرْ إِشَارَةٍ وَسْتَعِيْنِي كَالتِذِذِ الرّتَهْنِ وَضِيُّ كيف صلحوا عليها اصطلحوا عليها تلك إسارة وبالتعيين كأن يقول هذا الكتاب له للأساس فيعرف هذا الكتاب هادي القناة الى سئ معين أو يعينه فيعرف الشأن لأن هذا قلم فياتيه يتعلم الناس اللغات <تصفيق> طفلا عن حوله العلماء يقولون ان اللغه منها ما هو اصطلاحي منها ما هو توقيف من الله في العالمين فالقدر الذي بدات به لغات العالم الاول والذي كان الناس محتاجين اليه أول خلقتهم الله عز وجل هو الذي وضعه له وهو الذي علمه اليه وبعد ذلك الناس اصطلحوا ايضا وانشروا لغات وتعارفوا على لغات أخرى وطوروا لغاتهم والدت لغات عبر العقول والظهور وهذا القول والله اعلم هو القول القوي المنشور ان مبدا المراه وضعي وضعه الله رب العالمين لكن لا في ما ينزل ان تكون كل المراه الموجودة الان هي التي علمها الله لادم ما الله عز وجل علم ادم اصل المراه ثم بعد ذلك الناس افترقوا في, الأرض, في الارض وكل منهم استخدم كلمان وألفاظ أخرى واشطلحها على عبارات أخرى ولا كذا ولتالك قال فاحد النظر قال ونزأ اللوحة كيل علمه وكيل وضع المستقر الجهن بعضه من هده في قدر ما يكفي به التعريف والدليل على ذلك أنهم جمعوا مجموعة من أطفال في بيئ المعين المكان المعين وتركوه فرقا من زمن بحيث لا يسلمهم أحد لا يتعامل معهم أحد لا يسمعون صوتا ولا حرفا من أحد يأتي إليهم القائم على امرهم يأتيهم الطعام ونذهب ولا, بحر. ولا بحر يسلمهم بشيء أو يرعى امورهم دون أن يسلمهم بأي نقطة فنشأ الأطفال كلهم ضمنا بكنا فلماذا هؤلاء الأطفال اللغة ولماذا مصطلح كما يكون هؤلاء على لغتهم ليلهم ولو أجل دي لغة جديدة فاللغه لا يمكن ان يتعلمها الانسان الا عم قبلها وهذا الذي يدل عليه الدليل وبينه الله رب العالمين بكتابه وعلم ادم الاسماء كلها يبنى عليه القول ورضناه شفتني السراده والعثاره اي ينبني على الخلاف في كون اللغه اصطلاحيه او توظيفيه معقولنا ثالثي الجحلية فإذا قلنا إلا اللغة بركزية والله الله العالمين معنى ذلك أن الناس لا يجيب لهم أن يفطلحوا أو أن يغللوا ألفاظ وأن هذه اللغة الوعية التي وضعها الله لهم لا يجوز لهم أن يغيروها ولأن شخصا مثلا قال لزوجته زوجته لا الماء اسقلوا وقصد بذلك الطلاق فإن طلاقه لا يقع لأن هذا اللغة لم, لم يستعمل جهاد الزلالة على هذا المعنى وإنما استعمل الزلالة على معنى اخر واللغه التورجية أما على قول أن اللغه السلاحية فلو أفد بذلك ضملا وقرع صلاحه على قول بعض العلماء بتسكم السراب والعتاء العتاء, العتاء هو اعتاق العبد لو قال له اشتر السراب أو اعطني الشيخ ويشد بذلك العتاء فعلى قول أن اللغه السلاحية فإن العبد يعتبر عليه هل تثبت اللغة بالكياسي وثالث الفرطون بأهل لاسي لحده إله من اشتركه وما عداهم جاء به الوغس المقصود عندي ما سواهه ولا الابر في فترة في يقيسه السلف أو في مال جامع يقيسه السلف على مسألة الاخرى وهي مسألة اي هل يمكن ان تثبت اللغه القياسا فبعض العلماء يقول ان اللغه لا تثبت بالقياس وبعض العلماء يقول ان اللغه تثبت بالقياس وبعض العلماء فرغ ولذلك قال الله ولذلك الفرد لكؤلاء اي بعض العلماء فرغ فقال ان الحقيقه تربوه بالقياس والمجاز لا يردد ذو خياس في متى جوعة ذو خياس تفانر إذا كل لئة الخمر المقفوض بها بطيعة من لئة ثم وجدنا عصيرا آهد صار مسكرا فهل نظلقوا على هذا العصير الذي صار مسكرا خمرا؟ ام لا نقلل عليه اسم الخمر فاذا قلنا ان اللغه تثبت بالقياس معنى ذلك اننا نقول ان هذا العصير مثل الخمر لانه صار مثيرا واذا قلنا ان اللغه لا تثبت بالقياس لا نقول انه الخمر وانما نقول انه ياخذ شغب الخمر فنحتاج الى القياس بشروطه واركانه ونرفاء موانعه كلها وعدم مروض ما يغدهم فيه في اصله أو فرعه فنحتاج إلى القياة من مسجد المسجد مفهوم وإذا قلنا أنه لا أعتقد أنه من عن كل هذا الكلام لقوه إلى هذا المسجد والخمر ما أقول إن المسجد هم خمران أو قلناهما خمر فحكوهما واحد محل هو عنده من المشترك أي محل الخلاف في المشترك والمشترك هو المشتمل على وصفه كانت تسمية من أجل المشترك هو طويله الذي اجتب على وصفه التسمية تسمية شيء من أجل ليه القمر فإلا القمر سمي خمرا لأنه يحاول عقود أي مغطي العقود فالخمر المشترك استمل على وصفه التسميه من اجل ذلك الورقه اما غير المشتق كالاسماء الجامده واسماء الاعلام واسماء الجنود الى غير ذلك كل هذا لا يعتبر من المشتقات وبالتالي لا يثبت فيه الحياه اتفاقا من علم العلماء ولهذا قال وما عداهم جاء فيه الورقه وفرحه المبني الكتبه جبله في ماء جامع يقيس بالسلبه تماما فينا خفه الكره خفه التعب كله موقفه فخفه التعب فيها بدل يقيس سله فاذا قلنا ان اللغه في القياس سمينا المريد من اي عقيد اذا كان مشرح مرنا وصرحنا ولم نحتج الى ان نراعي درجات القياس لها وعوامل القياس وموالع القياس يعني ذلك وايضا قلنا ان النبات النوثة يسيرك أبوال النوثة من القبوه البعض الناس يونأو مهانا فيبحث النوثة وصلت الذي بها بعض النوثة على مدهب بعض الجنهان فالنبلاس يعتبر سارقا إذا قلنا بأن الناس يعتبر سارقا ويقف عليه مغض سارق لن نحفت إلى مكيات هو سارق فنفع يده واذا قلنا بأنه ليس مكياتا لغضا فنحتاج إلى أن نجري عليه مكيات هل عدة مسترخة موجوده من جزء وشروطها في النملاس ثم هل سنطلت الكياس فيها موجودة هل الموالى هل, هل القواجئ كلها لا تريد على هذا الكياس حين ذاتها نصل إلى الحكم وهو ان النملاس يأخذ حكم الثارثي فتقطع يابه فهذا صحيح يهدينا على قياس الاخلاق الربعي الطويل سمعنا عن تنسيق الله في على ان في ساعتين الله تعالى في والاشتقاق معناه في اللغه الاقتطاع شيئا من شيء اي تستطيعه منه وتاخذه منه والاشتقاق كما سياتي الكلام عليه ينقسم الى اشتقاق صغير واشتقاق كبير واكبر واذا اغلق الاشتقاق الاشتقاق الصغير هذا في تعريف الاشتقاط واشتقاط ردد في اللقوائنا اي ان تعرفه عند بعناء الأصول وغيرهم هو رد الى آخر من بينهما في المعنى وغيروت العقلية ونعنى الرب ان نحكم بان الاول ماخوذ من الله اي فرع منه واقبل كل من اي اقل في الاصل فوجود ان نشترط من الاصل سواء اكان حقيقه ام نجادا فالحقيقه تملي اشتقاق الناطق من الورق بمعنى و المتكلم من التكلم أيضا والباركة من البحث إلى غير ذلك والمثال كقولنا مثلا الحال مرتقة بكذا فقيلنا الحال مرتقة بسبب فلان أو بكثير فلان أو إلى غير ذلك من الأمثلة فإنه مشتق من قولنا مرتقة الحال ومعروف ان نطق الحال تعبير بداخله وليس تعبيرا حقيقيا يقول بعد ذلك وفي المعاني والرسول الشريطان تناسبا بينهما من بركان فلا بد ان تكون بين الاصل والفرع مناسبه في المعنى وفي الحروف الاقليه لان يظن المعنى الذي في الاصل موجودا في الفرع وان تكون الحروف الاصليه التي في الاصل موجوده ايضا على تصديرها في الفرع كاستيقاق الضارب من الضرب والضاحك من الضحك والخارج من القرود الى غير ذلك وقال بعد ذلك لا بد للمشترك من تغيير محقق او كان ذا تقديري فلا بد ان يكون بين الاصل والفرع تغاير وتخالف وهذا التغاير اما ان يكون حقيقيا كمخالفه الضارب للضرع او ان يكون هذا التغاير تقديريا كطلبة من الطلب فإن طلب من الطلب بين الأصل والفرع هنا كغاير مقدر كغاير بين الأصل والفرع هنا مقدر وهذا معنى قوله لا مده المشترك من محقق أو كان ورغبين يقول بعد ذلك وان الذي يذهل من فجائه مضطربا لا يطرب بمعنى معنى هذا الكلام ان المشط اذا كان يذهل فانه يكون مضطربا ومعنى يذهل اي غير معين معنى بالغ اي رجل معين بحيث يصح اطلاقه على كل من قام به الوصف الموجود في الاصل فمثلا قولنا ضارب من الضرب يصح اطلاقه على كل من قام به وصف الضرب فهذا هو معنى قوله وان كل مذهم فقد عرق اي قد عرق مطلقا فيكون مطلقا بحيث يفتح اطلاقه على كل من قام لك